لا لا اله الا الله القران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم في جانب مكنون لا يمسه الا المطهرون تنزل من رب العالمين اف بهذا الحديث اف بهذا الحديث انتم مدهنون فَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْبَلُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا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 كنا من اصحاب اليمين فسلام لك فسلام لك فسلام لك من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين من المكذبين الضالين فنذل من حميم فنذل من حميم وتصليت جح سبح باسم ربك العظيم